وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا ۚ قَدْ كَفَرُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل بل ملة